بسم الله الرحمن الرحيم ألخنا <تصفيق> منه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقوم ما اشتراه هو الحق من رجك لتنزر قوما ما أتاهم من نذير من لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما في فتة أيام ثم سوى على العرش ما لكم من دونه من وليم ولا شبيع أبلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه, ثم يعرج إليه في يوم كان مغلق عندما الفتنا في يوم كان الغدار ام تسل فيه ما تعذب ذلك عالم الرد والشهاده للذين جمعين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من مطين ثم جعل من سنانة من ما إنه من ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأثنة قليلا ما تشكرون وقالوا أيضا لنا في الأرض إنا لفي في جديد بل من دنسان را ربي كافون قل يترفاكم من كل بهت الذي وصل لكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ من اول ما استرا تغ ناك ستره دربنا ربنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا ولو شئنا بأسينا كل نفس مداما ولكن حسنا القول مني لأملعنا جهنم لأملعنا جهنم من الجنة والناس يجمعين فدعوا بما نفيتم لصراء يومكم هذا سَمَاءٌ وَالْأَرْضُ لَهُنَّ الْخُلْقُ لَا تَمَسُّهُمْ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ إِنَّهُ يُبْدِي آيَاتِنَا لِلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا خَارُوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَسْجُدُونَ لَهُ مِنْ خَوْفٍ والنارز ابنى حمل زبان فلا سعلم نفس ما أخفي لهم من كرة أعين جزاء بما كانوا يعملون فمن كان مغنى كمن كان فاسقا لا يستمعون أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جناس فلهم جناس المأوى نذلا بما كانوا يعملون وأرهم الذين بسكوا فمأوانوا بالنار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وعيدوا قيل لهم ذو على بابنا وقيل لم على النار الذي كنتوا به تتربون وللديت أنهم من العذاب الأبناء دون العذاب الأسفر لعلهم يرجعون ومن أغلد ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا يَاسِينُ وَجَعَلْنَا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُلْكَاً وَجَعَلْنَاهُمْ مَلِكِينَ وَنَتَاهُونَ بِأَذِلَّةٍ لَهُمْ مَا صَبَرُوا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ كم أهلكنا من قبلهم من القرون من القرون ينشون في مساكنين إن في ذلك لآيات أبلا يسمعون أولم يروا أن لا نسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به سمعا تأكل فاعكم منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبطلون ويقولون مثالا لنفسر إن كنتم صادقين كل يوم الفسح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينقرون فاعرم عنهم وانتبر إنهم